ذي مسغبه يتم ذا مقربه أو مسكين ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتوصوا بالصبر وتوصوا بالرحمة هؤلاء أصحاب الميمنة